أقول أظن أنه جاء في أثر أن اهل السلف كان يدعو لأكثر من سبعين صديق صديق له ويسمي كل واحد باسمه يعني يقول الله مغفر لفلان وفلان وقد يقول الله مغفر لأصدقائي فهذا الدعاء يعد من الاعتداء حيث يكثر الألفاظ والتفصيل لا ده فرق بين الاعتداء في الدعاء اللي احنا كلمنا عليه وأن واحد يذكر شخصا شخصا هذا ليس من الاعتداء في الدعاء الهدف القاعدي ان هو يكثر من الفاظ التي يغني عنها لفظ واحد